من دائم من دام اخط عهدي ولايه العلي من دائم ونبحب علي طول العمر جيتي ايي يا اللي تقضي الليل من دايام ونمنا ادم بحب حامي علي وين علي وين الحص ادروس وشمرها شمرها كشف الغضاب لجل الله يا علي, علي علي علي وين الحصد روس وشمرها شمرها وتف الغضاب لجل الله شمرها شمرها يا شمرها, شمرها, شمرها, شمرها يا ريت اے ایک کربلا کے شاہد شمر ہے تربع فوق صدر ابن زکی تربع فوق صدر ابن